مثل احمد جاء مسعود عمره ثلاثة ثلاثين سنة دوق روسيا هاتف ضخم جدا فيه اربعمائة من الشيوعيين هجم عليه بمئة مجاهد وفتح واثر الاربعمائة ازر الاربعمائة وبينهم سبعة وثمانون ضابطة وفيهم جنرال انتحر الجنرال لا لا لا نتكلم عن الجهاد جانسي ف بينهم جنرال انتحر قالت مظاهرة في كابل ضد الحكام من نتائه أزواجنا عند أحمد شام مسعود وأنتم هنا جالسون على الكراكب خلقوه فأرسلوا لأحمد شام مستعدون لأي شروط تفرجها مقابل تسليمنا البباق أم شروطك عين المكان عين الزمن عينه وشروطه قالوا نحن قابلين حد أزواج مكني في بنشير لمبادلة العسرة روسيا رأت على نفسها كبيرة أن تخضع لأحمد شامسون أعدت قوات كماندو التدخل سريع بسرعة من قواتها التي تعدها منذ الزمن قوات التدخل السريع أضعهم في طائرة اليكارتر في الوقت المحدد لتبادل العسرة نزلت الفائرة في رؤوس الجبال وفتح الزر الشاشات من الإخوة العرب أبو بكر وابو عاصر كان مسؤولين عن حراسة هؤلاء الضباة ألقى لهم أول أمر اقتلوا السبعة وثمانين قال قتلناه سبعة ضابط ودارت معركة بين المجاهدين الذين في أسفل الجبل وبين الكمالدج الذين أخذوا المجاهدين على عقين غرّا غرّا وانتهت المعركة وأشفرت عن مقتل كثير من الروس يحدثني رباني المسؤول عن الجمعية أمير الجماعية الإسلامية قال بقي وادي ميكوني عدة أسابيع ممتنا من رائحة جثة الروس ولم يقفل مجاهد واحد <تصفيق> الناس يعدون يأخذون بالأسباب قدموا التضخيات فتأتي رحمة الله وكراماته في الوقت حيث تأخذ الكروب برخناء وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأْ من الله اللَّهِ وَاللَّهِ إِذِيهِ فأرسل أحد التجار الكبار اسمه همر مية مع المجاهدين الغرب راض عن همر والشرط راض عن همر القمح والبترول الكبار جلس معه قال لهم غربة شوف في الخروض لأسباب داخلية وأسباب خارجية لا مجال لتبطيله لكنه يريد أن يحفظ ما وجهه أمام شعبه وأمام جيد يريد بعض التنازلات كان يشرف على الخروج طرف ثالث ليس من المجاهدين وليس من الحكومة الشيوعية ويريد جدول الزمنية المفعض فيه أكله سبعة أشهر. المجاهدون قالوا لو التقت السماء على الأرض لن يسرط على فروج الروس إلا المجاهدون أربع شواء قال لهم الجنرالات ما رأيكم الجنرالات الروس قال الجنبالات الجنس الذين في أفغان ان إن أخرجتنا بهذه الطريقة المهينة الذليلة من داخل أفغان الثان لن نعود في ذلك تلك العصر السحرية التي تهزوا في وجه حلب العطلة وفي وجه العالم أعطنا فرط لننهي لك أفغان طبعا كل واحد يأتي من قاضي الإتحاد السوفياتي من رؤساء الإتحاد السوفياتي أول ما يأتي يقول سأنهي ما هزلت أفغان وصار سأنهي الآن الثلاثة ميتون بالجلطة الأفغانية أول واحد بالجنيه فطس بالجلطة الأفغانية والثاني عند والثالث تيرنيكو وآخر واحد هذا على الطريق إن شاء الله فجاء سنة الخمس والثمانين قال ثاني مهجرة وحاول للثنة الثالثة أن يسد المنابل منافذ دخول المجاهدين ولم يستطع أن يسد منفذا واحدا على الحدود فقال الجنة لا تدرك لنا الأرض أعطنا فرصة للخريط يعني لشهر عشرة من شهر خمسة لشهر عشرة الميلاد هذا من شهر مايو لشهر أكتوبر نحن نقلق الحدود ونخنق الجهادة في أفغانك قال ولكم ما شئتم من السلطات والقوات وبعض الناس يظن ان روسيا تتسلى في داخل أفغانستان روسيا تذوق الأمرين والموت كل يوم في داخل أفغانستان مرضغت روسيا في داخل أفغانستان ولذلك كما تقول أمام الأمغاني روسيا العمة يزدحك لك وين روسيا الأمر هؤلاء الروسية؟ الأبغاني. عندما يجدونهم يركبونه أمامهم الجنغانات صبوا جام غضبهم على الحدوم حدوم مكثف على بكة قلد هار ننقر <تصفيق> كنت انا احد جهود معركة بكة تمرت المعركة من 26 رمضان الى 17 شوات ما تركت السماء شيئا من حنمها إلا قبت ولا الأرض شيئا من براكينها إلا قجرت أنت تطور معي عندما تغير الطائرات تلقي بالقبائف القبيلة وجنها طن كامل وأيت الماء يخرج من أثر دخولها في الأرض ماء دعينيها والله يا إخوان إِنَّ الْجِبَالَ تَهْتَجُّ تَحْتَ أَقْدَامُهُ جبال جبال سلوان تهتج من القبال تصور أن روسيا معاها في المعركة هذه معاها 26 راجم الطواريخ راجمت الطواريخ يسموها بي أم فورتي يعني بي أم وعده أردعين بطغطها كذا تنطلق واحد صاروخ دفعة واحدة على مكان واحد تصور إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وجلزلوا جلزالاً شديداً تحرك الأخطر واليالي راجنات صواريخ نازلين قلقص الطيران مدافع الميدان دبابات من ما يمر بذهنك رشاجات كل شيء بمرت ذهنك مستعمل في المعركة والله تقول للأخ الذي بجانبك كي تحالك لا يستطيع أن يرد مباشرة لأن القبيسة تقطع الرجل إن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته فعلا كان أجد شيء عليه وقت قضاء الحاجة لأن يخشى إذا خرج ثانية من خندقه أن يلقى منيته فكان أصحاباً على أنفسنا أن نلقى الله وأن نحن نغبي حاجة أحد الإخوة ها أبو عبيد المصري وأن الله يغبي حاجة عنزلت الطائرة عليه قبيفتين فدع الله اللهم لا على هذا الحال. وقعت القبيفة الطاني طانب كامل هنا أو كامل هنا من فجرت منهما ولو انفجرت واحدة لقتله هواؤها ليس ضياها هواؤها يكفي لقتله تمرت المعرض كان في مكان من العرب فيه العرب اسم سميناه مأسدة الأنصار ونحن ننشد كلام حسان رضي الله عنه من سره ضربا يمأمع بعضه بعضا كمعمعة الإباء المحرقي فليأت مأسدة تسن سيوفها بين المزاب وبين جدع الخندق فسميناها مأسدة يعني محل الأشود ونحن أنصار لهذا الشعب فهي مأسدة الأنصار عندما اشتب القصر يوم ثلاثين منظام الأخ أسامة بن الله بإنجزاه الله خيرا الذي طلق الدنيا كلها وترك الأموال ونسي نسى ويجنش بين الثلوج في الجبال هناك قال نخشى على إخواننا العرض هؤلاء أن يبادوا بقذاية الطائرات فقال نتراجع قليلا فرفضوا الأمر رفض قسم منهم الأمر نحن نريد أن نستشف قال هذا أمر من أميركم فيجب الطاعة فجاء الخط الساري قريب ليلة العيد ما أظن إلا القليل قد نام منهم الباكي ومنهم الوادعا يده على ذقنه حائرا كيف ننسحب أمام هؤلاء وجاءوا يبكونوا يراجعونا وبعد الفجر يوم عيد الفطر تحرّش 24 واحد منهم ورجعوا إلى المأسف روسيا تقدمت بثلاث راق فرقة كابل فرقة غزمي فرق جاردين والفرقة ثلاث ألوية واللواء ثلاث كتائب وأماهم كم اربعة وثلاثين وخمس كتائب روسية خالصة هؤلاء في عيون الغال أما من روسيا خمس كتائب خاصة ومنهم فرقة صائقة خاصة اسمها ثبت نازل هؤلاء ثبت نازل منهم يحمل حقيبة على كتفي اسمها حقيبة الإقامة الدائمة 60 كيلوغرام وهو يتسلق الجبال كانك تحمل قلما جسم الغزال واحلام العصافير داخلين المسدى على المستهترين هؤلاء اثنان من الفرق الطبية الامريكيه والمرينج البريطانيه والمرينج الامريكي مستهتر على اسكافي فيتصدى لهم سبعة من الشباب العرب ويرجون رجع هؤلاء كانوا موزعين لكن سبعة واجهون عملوا فائقة على الفائقة فارك الروسية سبعة ما تدربوا الواحد منهم إلا خمسطاشر يوم وأشترين يوم الشب من هذا البلد من المنطقة الشرقية جمه مختار بطليا صلي هاتب ضغط على الرشاق قتل فتة دفعة واحدة أمر 22 سنة الشباب العرب أسلحتهم رجعوا مرة ثالثة مرة رابعة مرة خامسة ويهزمون في كل مرة ولأول مرة يجدون مثل هذه المقاومة ووقف جند الإيمان 24 شبع عرب معهم حواليهم في المنطقة لكن الضغط كان على مكان العرب يريدون أن يحتلوا المأهد جايين على أساس يحتلوها واستمرت المعرض مينة يوما إلى محووة لا تعدأ الهدير الهدير الجبال لا يتوقف صدى صدى القدائج في المنطقة وحيثما تحرست المنطقة كلها الأرض تقذف حمام براكينها والسماع تلقي بقذائف ميرانها وبعد 22 يوما هزمت روسيا 27 كتيبة وخمس كتائب روسية وتأتي النتائب بالأعداد والأرقام ليس منا ولا من المجاهدين من الأمريكان الذين يصورون بالأقمار الصناعية الأمريكية فوق المعركة وينقلون بالصور والأعداد إلى السفير الأمريكي في إسلام أباد ويتمع بالصحفيين ليعطيهم النتائب يقول الأمريكان طبعاً الروس لا يستطيعون أن ينكروا أو يدحدوا صور وحقائص أرقام هذه الطائرة وهذه الدبابة نوع الطائرة نوع الدبابة ما في أي مكان مئة دبابة دمرت وأليم مئة مئة رشل دبابة جئت تسع طائرات سقطت ألف قتيل الزرحة لا يعدون في اليوم واحد من هذه المعركة وصل مستشفى في كابل اسمع لأباك مئة وسبعون مقابل ماذا كل هذا كنا نقابل هذه الأفاطر البنية والجوية بأربع سيارات بقبل تويوتا ما نجد والله لما نريد أن نبعث سيارة للخبر لا نجد سيارة كل الزر مقابل كذلك ستين سهيئة ستين سهيدة والسيارات الأربعة نظر الله إلى المجاهدين فقراء لا يملكون جيئة فأبقاها لهم ما, ما دمرت ولا سيارة من المجاهدين دبابة نداهم هذا الجنرال الجنرال كتل الذي يقود المعرك في دغل المعرك نداهم لماذا تصيب قضائهم ولا تصيب قضائنا قضائنا قالوا لهم ما عرب هؤلاء مصريين وهم مصريين مدربين يعرفون يعني خريجين كليات عسكريه واكاديميه يتقنون هذا وكلهم خريجين المدارس مثل المتاهب مثل هذه المدارس في قلدهار طبعا نحن التعليم معروف عندنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتله وما رميته إذ ولكن الله رمي الشباب, الشباب 13 شابا عربية سبعة منهم دماؤهم اللون لون الدم والريح والريح سبعة دماؤهم ما جفت علي الليبي، حسين الليبي نور الحق المغربي ساة سبع الليل اليمني أبو قالد الججائري سبعة دماؤهم كالمسك أبو حق الأردني يحدثني ساتر الزنداني كنا بعيدين في الخط الثاني والشباب هؤلاء في الخط الأول يحدثني لما أصيب أبو حق الفلسطيني الأردني فقط على وجهه قال فظهر التراب الأبيض على وجهه فاقتربنا لنمسح التراب الأبيض ونحمله وإذا بالتراب الأبيض نور قد استمر وجهه كالبكر حملنا بالبكر البكر الشال الأفغاني هذا هي القطيفة التي يضعونا على التعذيب انهال علينا الرسول من كل مكان رمينا أباحا فجاء ساجدان تركنا رجعنا إليه في اليوم الثاني وجبناه ساجداً كما هو والميت عندما يموت يتخشر يتسلب يتسنى كالناهم مدوا رجلي مدوا يجا جفنه النور يخرج من مكاهداً قصة النور هذه في المأسدة في المأسدة الآن عندنا خلصة يخرج النور من القبور ولاحظنا أن النور يخرج في أيام الاثنين والخمي في كانت دكتور عبدالوهاب الديلمي أبوه و في جمعة صنعاء تشفد قبل شهر قبل, عشرة. قبل 14 يوما تقريبا أربع من الحراس العرب يرون النور يخرج من قبره هو وزكريا الفلسطيني بجانبه إلى السماء ثم يعود على شكل قوس إلى قبره لو حدثتكم عن, عن كرامات العرب التي رأيناها أما كرامات الأبغاني وكراماتهم فهي متواترة تفوق حد تواتر عبدالوهاب الغامض وسعد الرشود غامض ومن الرشود من مجل من هنا النور يخرج من كبورهم كذلك عبد الله الغامضي التكبير يخرج من قبري عمر حوالي 18 العرب لأن معظمهم قادمون منية من صادقة وإخلاص مندفع إلى الله يحب الشهادة متربي غالبا عنده شيء من التبية الإسلامية الله عز وجل إلى غربتهم وإلى هجرتهم وإلى رباطهم وإلى العقبات التي تخطوها حتى وصل وصلوا هنا فأكرمه هذا يحيى صنيور من هنا ينزد سمعه لفي جماعة الملك عبد العبيد ترك الجامعة وجاء إليه تشهد الله أن تنقل جثته إلى بيساوة تشهد على الحرور لم يبقى الظالي ولا عربي إلا وسما بقي المستشفى أسبوعاً كاملاً رغم العقاقير الطبية وديه تقول تعرفون رائحة المستشفيات كلما فتحت الغرفة التي كانت فيها يحيا صنيور يتيح الطيب في, في كل المستشفى زوج بنتي معنا يعمل في الجهاز قال أنا راتب في سيارة ودي يحيا في سيارة في الأمبلانس على بعد مصد كيلو إلى كيلو ورائحة المسك في أمس تعبق من سيارة يحيا بطن يحيا وتكمل القصة بنتي قالت لي رجع زوجي فخرجنا نزور جيران لها في, في بيشاوة وكانت معنا زوجة أحد الجيران بمجرد ما جلسنا في السيارة بدأت رائحة العطر تملأ السيارة فأخذ قلبي يغلي على زوجتي على جارتنا هذه التي لا ترعوي ولا تنزدر من دين ولا من حديد حتى مسست نفسي حتى نزلنا وبدأت أقرعها ووالي نبع ألم تعلم أي ممرأة تعطرت وخرجت فيها جميعها فهي زان قالت ويدك لا تؤمدي ولا تقرعي والله ما مسست عطرا قالت وأنا ما مسست عطرا أردى يا محمد لزوجها مسست عطرا قال والله ما رأيت العطر ولا مسسته قالت إذن من أن هذا العطر الذي يقوح في هذه السيارة قال لقد عدنا من تشريع جنازة يحيى العرب لهم دور كبير في داخل أبغان وهم حديث الساعة الآن في داخل أبغان التحالي لحب لهم وللدور الذي ينتظر أما حب الأرضان لهم بمجرد أن يرون ويعرفون أنك عربي يطلقك أحدهم بذراعك يا حسيد رسول الله جئت تدافع عن جلابي العربي له احترام في قلوبهم حتى في قلوب السيء الملايسة التي تعمل مع الدولة أكثر من مرة أحد إخواننا في هراس قال مع المجاهدين فطرت معركة بين المجاهدين وبين الماليشيا الأفضانية أي الذين يتبعون للدول اتصل المجاهدون بهم قالوا عندنا ضيف نخشى أن يقتل وهذا عيب عليكم قالوا إذن إذا عندكم ضيف نحن نرسل له سيارة نبعدها عن محل الخطر أرتلت سيوعيون سيارة وأبعتوني عن محل الخطر وعادت المعركة بينهم أصالح أحد إخواننا بعد معركة اسمه أحمد المبارك دخل بستان لا. تاهب الطريق دخل بستان جاء صاحب أنت عربي قال نعم أنا عربي قال. قال له إحنا شيوعيين والقرية كلها شيوعية وهنا المطار وهنا القائدة الروسية وهنا القائدة الشيوعية ما الذي جاء بك؟ قال أنا طفل دخل قال أنت فيها مان شيوعي شيوع الظاني كان لكن لما رأى عربي قال حق البيت. يوجب علينا أن نرعى أكرم شاب وزبيل ثم جاءه بسيارة ومسلحين ثلاثة قال أين سوريغان تذهب قال أريغان أرجع إلى قاعدتي حملوه في السيارة على الطريق خرجوا كمية من المال قال خذها تستعين بها على قبائل حاجتك لأنك غريب قال لا أريد المال لا أريد المال أوصلوه إلى قاعدته ثم عادوا إلى القاعدة الشيوعية محل احترام عزيز العرب بس العرب الذي يعرف كيف يدعون لله ونحن نوصي إخواننا على أنهم في بداية الأمر هؤلاءكم أميون لا يعرفون الصلاة إلا على المذهب الحنفي فإذا خالفت طريقتهم في المذهب الحنفي في الصلاة يظنون أنك جئت بدين جديد وعندهم تشويس من الأذاعات العالمية ومن المخرفين ومن الصوفيين على أن العرب جاءوا يهدمون مذهبكم فانتبهوا فنوصل العرب لا تضع يدك هنا على الصد نزلها شوي وإذا في عليك يتم حطه بركبتي وحطه بركبتي بنتينية لأنه بنتينية أبتبه هذا ولا تحركوا سبع قيس خلاص يا أخي اتركها الكلام اتركها قليلا وما تبع ذلك عند الركوع وعند الرفع منه وتعالوا هاي فتواء بنتينية في اختلاف الأمة بالعبادة أنه من المستحسن والمفضل إذا أدت المستحبات والمنذوبات إلى من نصور الكلوب أن نتركها ثم استشهد بن ثانية بحديث الكعبة لولا أن نقوم بحديث وعهد بكبر لا نقط الكعبة وجعلتها يعلى أسفة إسماعيل لآثر الحديث ثم قال ولذلك قال الإمام أحمد ها؟ يستحب الجهر بالبسملة في المدينة لأنهم كانوا يجهرون بالبسملة مين؟ القلوب وحب الناس فرق وهذه هي أتخلاء مستحبات أحكم أحوالها أنها منذجات مؤكدات والفرق مقدم على السنة باتفاق العلماء فقط صلوا مثلهم شهر شهر فعندما يحبونكم يعطونكم قلوبهم ونفوذهم وكل شيء مرهم بما تشاء وجههم كما تشاء تصبح إمامهم ومرشدهم رغم طغار سنك ورغم كلتا تجربتك لا يفعلون فعلا إلا ويرجعون إليك أنت ابن العشرين يرجع القائد الكبار الذين هزوا الأرض باعتروك إلا في كل صغيرة وكبيرة قال لي أحد الشباب المتحمسين الرجعين إلى الله جديدا المخلصين كيف نترك السنة لا طاعة للمخلوق انت معصية الخالق قلت له تعال أنا وياك لبن تيمين تقبل بنتينية قال أكبر قلت له أخذ هذه الفتوى ثم قلت له أكربها هنا أرجع عندك فرد وعندك سنة الجهاد فرد وهذه السنة إذا تعارض الفرض مع السنة ايهما يقدم كلنا هو ان تستغفر قبل طلوع الشمس بدقيقتين قبل طلوع الشمس بدقيقتين ليت عندك خيار اما ان تصلي السنن او تصلي الفرض وتصلي السنن قال اصلي الفرض قلت اصلي الفرض يا ابان كان يريدون ان يحموا هذه هذه ان البلاد من اجداث الكفر وانجاسه واشترك معهم كثير من شباب المسلمين وقهول المسلمين من هذه البلاد وغيرها وحصل على أيديهم ولله الحمد فجوحات متعددة وما زال أعداؤهم يهابونهم ويخافون منهم والنصر قريب إن شاء الله تعالى إذا التزموا ما اشترط الله عز وجل بنصرهم ولينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض فقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال الله عاقبك الأمور وها هو أقونا عبد الله عزان الذي كان معهم مرافقا لهم ومعلما وموجها مع زملائه من الأقانيين ها هو الليلة الليلة ليلة الجمعة الموافق للثامن والعشرين في شهر ربيع الأول عام ثمان واربعمائة وألف يحدثنا هنا في الجامع الكبير في عنيزة يحدثنا عن ما شاهده وما قام به أخوان الأفطانيون من الجهاد في سبيل الله نسأل الله تعالى أن يفعلنا جميعا لما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وأدعاة الحق إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمكنتكم لأنه سيلقي الكلام أظنه قائما على ذلك أعرف يا حبد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يا أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجى الله عز وجل أن يبارك في هذه الوجوه ونرجى الله عز وجل أن يبارك لكم في شيخكم وشيخنا الشيخ محمد صالح بالنعمه مر عبد الله هذا وجل ان ينفعنا به وان ينفعكم به وينفع بكم انه سن قريب موجي ايها الاخوه نقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ونيا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطابوت أقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ماذا نحدثكم عن أبغان الثاني ملحمة البطولة شعب صنعوا من الحقائق ما يفوق الأساطير وحققوا في دنيا الناس أحداثا ضخاما يظنها الناس أنها قمم لا ترتقي إليها أفعال البشر ولكن تدركها الأشواق وتقطر دونها مع أنها وقائق صنعت التاريخ من جديد وخططت دين الله بالنجيع القاني في داخل أفغانستان جبال من الجماجم بني طوقها مجد قلال من الأشلاء والشهداء بني عليها صرف العزة لهذا الدين بحور من الدماء تجري عليها تفن النجاة وفي داخلها القوم يرددون مع أنهم يتجرعون غطف الطريق ومرارة المعاناة ومكابدة الأهوال رغم أمنات الثكالة وآهات اليتامة وزفارات الحيارة وصرقات المكلومين هم يسمعونه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 وعلى طول الطريق لا يملون أن يرددوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا غفلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أهميتهم العزيز التي يستعذبونها وهم يحتملون العذابات ويستحلونها وهم يتذوقون المرارات رباط يوم في سبيل خير من الدنيا وما عليها يستحلون الحياة مع مرارتها ويستعذبون العذاب ما شدته لان قائدهم المصطفى علمهم من خير معاش المرض من خير معاش الناس رجل آخذ بعنان فرس يطير على متن قلنا سمع هيعه او فزعه طار اليها يبتغي الموت مضانة يعني خير الناس حالة وأفضل حياة وأرغد عيش أولئك الذين ينفطون صهوات الجيال والعز بصهوات الخيل مركبه والمجد ينتجه الإسراء والسهر ومتى كان لنا وجود ومتى كان للتوحيد قيام ومتى كان للإسلام أي نبتة بدون السيف بعثت بين يدي الساعة بالسيف لليش؟ لشان التوحيد حتى يعبد الله وحده لا شريك له بدون السيف لا يمكن أن يكون توحيد لا يمكن ولا يمكن أن يكون دين ولا يمكن أن يهنأ إنسان ولا يشعر بهناءة الضمير ولا استقرار القلب ولا راحة الأعطاء إلا في ظلال هذا الدين الذي يتظلل كله تحت ظلال السيوف وما الجنة إلا تحت ظلال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض بدون الجهاد ترسد الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ثوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا بدون الجهاد لا يمكن أن يبقى مساجد ولا شعائد ولا منابرة ولا منائر كلها تمتني وإن كنتم في شك مما أكون فاسألوا بخارة والأندرس وتشقن أين أي دين الله بعد أن سقط السيف من عيد المسلمين سبعة مسجد في بخارة تحولت إلى مكاتب للحزب الشيوعي واستبلات للخيول ومخازن للحبوب عندما دخل أبناء مخارة قادمين مع الجيش الأحمر ليقاتلوا في أبغان الثان سنة 1979 كانوا يسألون المصحف كم مجلد لم يروا مصاحص في حياته كان أحدهم وترسده إلى دينه تلك العاطفة الغامضة التي ورثها عن آبائه كان يسمع من آبائه أنه كان لهم دين اسمه الإسلام كان بدافع هذه العاطفة الغامضة لهذا الدين يدفع سلاحه للأبواني ويأخذ مصحفا مقابلة دين الله الأمة النبت الإنسانية لا وجود لها بدون جهاد ولذلك شرع الجهاد حتى تزال الفتنة في الأرض وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والفتنة هي الشرك بدون تذهب تلك الهالة الهيبة التي ننصر بها نصرت بالرعب مسيرة جار ولي تتداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة على قصعتها قالوا أمن كلتن نحن يومئذ يا رسول الله قال لا إنكم كثير ولكنكم غساء زبا كغساء ولا يقدفن الله بكلوبكم الوهن ولا ينزعن الله من كلوب أعدائكم المعبة منكم قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وفي رغاية الإمام أحمد حب الدنيا وكراهية القتال لم يهابنا أعداؤنا ولن تنكثر له شوكا بدون السيوف والرماح بدون العدة والسلاح ولذلك رب العدة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحر بالمؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنتيلا قاتل عسى الله أن يكف بأس الذين كفر فعلينا فرضان فرض القتال وفرض التحريض للقتال فالتحريض فرض والقتال فرض والكلام في الجهاد طويل وفي فضائل وفضائل الرباط وفضائل الجهادة والإجراء طويل طويل ويحلو للنفس وتتعذب أن تتحدث عنه لكن الوقت قصير لأننا مضطرون أن نذهب إلى بريدة لكن أنا سأحدثكم باختصار كيف اعتز هذا الشعب بربه وكيف اعتصم بخالقه ودافت دنيا بقدمه فأكبت الدنيا كلها تقبل قدمه الآن الأمريكان الغرب الروس كلهم قضية أبوانستان لماذا لماذا فرض احترامه بسيفه الذي رفعه عندما احترم مبداه الذي أعزه الله به دين الله احترمه الناس جميعا والناس لا يحترمون إلا القوين وأما الضعيف فلا وجود له تحت الشمس بل الضعف جريمة يستحق صاحبها جهنم إن الذين توساهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر بها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الضعف ليس أذرا عند الله الضعف جريم يستحق صاحبها جهنم وأعذر رب العزة ثلاثة أصنار إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة يعني لا يخبطون على الداب ولا يستدون سبيلا لا يعرفون الطريق إلى الهجرة وإلى الجهاد فأولئك عسى الله أن يعطوا عنه وكان الله عفوا غطورا شعب دهمهم الاتهاد أولا هو رفض أن يعطي الدنية في دين. بعض الناس يقولون الأفضل عندهم صغار وعندهم كبار وعندهم شركيات وعندهم فقلت صحيح لكن أي شعب من الشعوب يخلو من هذا صدق جهاب شعب أحسن بلب في التوحيد يا الجزيرة في مكة والمدينة موجود فوفي وموجود فلبي وموجود مخرفين او لا. في بلب عاصمة التوحيد في الارض موجود موجود لكن فرق بيننا وبينهم انهم شعب رفضوا ان يعطوا الدنيا في دينهم ونحن قطلنا بذل بذل العبيد على رقابنا اليهود استلموا استلموا ثلاث أجزاء من ثلاث دول في مدة ثلاث ساعة وهؤلاء وقفوا وقفوا معتزين بخالقهم ثلاثة أجزاء كيف وقفتم بدأوا قتالهم للحكم الشيوع الأضواني بالعصي والحجار فسألهم كيف وقفتم أمام الترباظات قالوا اقول الله عز وجل واعدوا لهم الصفات من الكوة الذي استطعناه هو العصي والحجار هذا الذي استطعناه هكذا يفهمون الاثناء كيف ألعي أفغاني هذا الذي عقيدته ليست واضحة وليست ضحيعة كيف الجهاز يقول سننتصر على روسيا لماذا كيف تنتصرون على روسيا قال يقول فمعادرة بسيطة أيهم أفواء الله أو روسيا فتقول له قال نحن مع الله إذن الله سيهدمه هذا توحيد ولا شك هذا التوحيد نقل نقل توحيد الربوبي إلى توحيد الألوية في عالم الأرض نقل الآيات من العقل والقلب من التوحيد النظري إلى توحيد عملي في وقع توكل يدفع ثمن هذا التوكل جماد وأشلاء ودماء وشهداء هذا التوحيد هذا توحيد الولوية نقل الكلمات من القلب إلى سلوك وأخلاق وحركات وواقع يوم وهذا التوحيد الذي جاءت به الأنبياء توحيد الولوية توحيد الربوبية ما كانوا حلقلات بين رسول الله عليه وسلم وبين المشركين الكل معترك توحيد الربوبية ولا إن من خلقهم لا يقول الله ولا إن سألتهم من خلق سماوات لا يقول الله كل من يملككم من السماء والأرض أما يملك السمعة والبرأة الثار ومن يخرج الحيا من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقول الله كل من هم الذين يقولون الله المشركون اذا توحيد الربوبية مجال حلق الله الرسالات كلها جاءت لتحويل توحيد الربوبية إلى توحيد ألوية في عالم الأرض واقع حياتي سلوك وتوكل على الله عز وجل ما فأد توحيد الربوبية في قلبي أن أعلم أن الله رادق خالق ولم أكف موقفا لله في حياتي يلما ما أفاصل فيه على وظيفتي أو على حياتي أين توحيد الربوبية هذا؟ أين توحيد إذا كنت أرتجف إذا مر واحد من المخابرات باب بيتي أين توحيد الألوية؟ هذا توحيد الألوية؟ توحيد الألوية فرور توكل همل توحيد الله بأفعال خلقه أن نتوكل على الله وحده ونخشى الله وحده وننذر لله وحده ونحلف بالله وحده ونتحاكم إلى الله وحده هذا توحيد الولوهية أين توحيد الولوهية في واقع الناس؟ أين هو؟ أين السلوك الذي يدل على توحيد الولوهية في واقعنا؟ توحيد ربوبية منجور توحيد الربوبية نمر في العقل والقلب فقافة ممكن نتعلم في جلس جلسين توحيد الربوبية لكن تحويل الآيات التي في القلب إلى واقع حياتي بينهما مسافة شاشعة دونه خرق القتال دماء حرق جماد أشلاء أعراض تنتهت تفتت مجتمعات تدمر من أجل توحيد تعوين توحيد الربوذية لا توحيد ألوهية وأنا رأيت على أن توشيد الألوهية لا يتمثل حياً واقعاً في مثل ساحة البهات التحرر من الخوف التحرر من الخوف على الرزق والأجل. العقد العقدة الخوف من الاداد الخوف من الاداد الذين يقطعون أبراقنا أو يحبثوننا أو يزنوننا أو يميتوننا هذه كلها تنحل هذه العقدة فتنحل بعدها كل العقد على أي شيء يخاف المجاهد يخاف على حياته وقد وضع روحه على كفك يعرضها على ربه صباح مساء ليتقبلها منه حتى يدخل جنتها على أي شيء يخاف على رزقه لم يدخله شيء في الأرض يخاف عليه كما قلت لواحد من الإخوة قلت له والله أحب لباس لدي أي إلي هذا هذا اللباس هذا اللباس ها؟ نشتريب أربع طشر ريال آكل فيه وأشرب فيه وأنام فيه وأتدرب فيه وأقاتل فيه واح الأخ الذي جاء معي الأخ قال انت جايزي هذا قطن قال معي لغير قطن ما, ما في عند غيره الحمد لله ما بتوسف أبدا لا يستشف وان رحت قال لي ما قلت له هذا ثوب النوم ثوب المقابلات هذا ثوب المقابلة على اي شيء اقاف في الارض على اذا سجنوني تايحيني لبسوني واحد احسن من هذا اذا قتلوني ادفن بهذا على اي شيء اقاف تحررنا تحررنا بتوحيد الألوهية الذي جثمه أو مثله الجهاد واقعا حياتيا حيا في ساحة الجهاد والتحرر من الخوف هو بداية التير إلى الله هو محور توحيد الألوهية شعب الأبواني على شيء أخو على أي شيء يخاف على رزقه قد بكل شيء على بيته دمر بيته على أمه غابت تحت الركار على أبيه قتل منذ الزمن على مدرسته دفنت تحت دفنت بقذايف الطائرات على, على مسجده دمر منذ الزمن أي شيء يخاف عليه لم يبقى شيء يخاف عليه طوط انطلقوا الى الله رقضا الى الله بغير ذادي فعلا رقضا الى الله بغير ذادي الا الثقى وحظ المعالي نعم منطلقين الى الله ولذلك الروس هكذا يرتجفون هلعن ترتعد فرائصهم منهم منهم الله قابل قابلته أسيراً روسياً أثره المجاهدون قلت له من أي شيء أكثر شيء تخافر. قال من مير محمد هذا الروسي في داخل مطار المطار, المطار محاط بشبكة طواريخ ومحاط بشبكة دبابات ومحاط بشبكات الغام ومحاط بشبكات طائرات كثيرة ومع ذلك خاص من مير محمد 40 أو 50 مجاهد أن يدخل عبر كل هذه الحواجد الأمنية ويدبحهم في الليل قال لا نضع أغ... رؤوسنا كل ليلة على الوسادة ونطمئنه أن الصباح يخرج علينا أكثر شيء بخاص من الزب لأنه يدخل عليهم المجاهدين يدبحون لهم في علم الروس متضايقون جدا, جدا جدا جدا لا الروس روسيا العظمة يا إخوان شعلا أنا مرة سأل الطلاب في الجامعة كنت أسأله من أخوى الله أو أمريكا فيقولون طبعا الله من الذي يشك في هذا أقول لهم أنتم مطمئنون أن الله أخبرنا أمريكا يقولون أنا قلت والله لو كان حالنا أننا مطمئنون أن الله أقوى من اليهود ما أصابنا الذي أصابنا لكن غير مطمئنين تماما في واقع الأياء من خلال السلوك إن الله يبطيء أن يهدم اليهود هؤلاء إننا مطمئنون إلى قدر النهي مطمئنون أن الله أقوى من روسيا الآن كل يوم يسقط لها طائرة ويدمر لها خمس إلى عشر آليات دبابة ومضبح ويقتل ويؤثر ويستثلل إلى المجاهدين كل يوم خمسين بين الشيوعين والروس كل طالع شمس طائرتات عشر آليات خمسين جندي 36 مليون دولار فكيف تطيق روسيا ان تستمر بهذا الحال روسيا في اول الصوت غربة شوف واحد من التجار الكبار محسوب على روس والامريكان اسمه همر قال له اذهب وفاوض المجاهدي الله اكبر غربة يقبل يتنازل من علياء سوبردور روسيا العظمى حيث هارسو مع المجاهدين حفاة العرى قبل ثلاثين فقط كان غربة شوف يرفض أن يجلس مع باكستان يقول كيف روسيا العظمى تجلس مع دولة من العالم الثالث مثل باكستان لكن ضربات المجاهدين أيقظته وقالت له إنك أمام قوة الإيمان فقبل أن يتنازل في العام الماضي وجلس مع باكستان هذا العام تنازل درجة ثالث قال أنا مستعد أن أجلس مع المجاهدين لماذا؟ ضربات أهل الإيمان ضربات توحيد الألوهية لا إله إلا الله شوق شوق مثل احمد جامس